يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وَأَتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِينَ لَعَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَيُفْرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَي أحدٌ مثل ما أُوتِيتم أي يؤتى أحدٌ مثل ما أُوتِيتم أو يحتجكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله مه ما يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته مه ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم.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 إلا ما دم تعليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم اولئك ك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يظهر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.